Amen I want Oh! onka <laughs> bye mm ah! But I uh... صدق <تصفيق> الله العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر أكبر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن And and الآخرة أعطتنا لهم عذاباً أليماً وَيَأْتِي Why? one وَجَعَلَ آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم صدقا